اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واهدنا وسددنا وأغننا وأكرمنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا ووفقنا وأنعشنا وأسعدنا وأرضنا ورضعنا وثبتنا على ديننا وبارك لنا في ما أعطيتنا واجبرنا ورزقنا ورفعنا ووسع لنا في دورنا. وانصرنا ولا تنصر علينا واعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وتولنا ويسر امورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات اعمالنا واغسل حوبتنا وَاسْلُوا الْسَخِيمَةَ قُلُوبِنَا وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَفَقِّهْنَا وَاحْفَظْنَا وَأَصْلِحْنَا وَأَصْلِحْ وَأَصْلِحْنِيَاتِنَا وَذُرِّيَاتِنَا وأخسئ شيطاننا وفك رهاننا وكفر عنا سيئاتنا وطهرنا من خطايانا ونقنا من ذنوبنا وفرج همومنا ونفس كروبنا اقض ديوننا واشف مرضانا وارحم موتنا وعاف مبتلينا واجب دعواتنا وحسن خلقنا واخلاقنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فلا تزغ قلوبنا ولا تضلنا بعد إذ هديتنا